الله مالك يوم الديني non og ففحسيبة عن ولا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين الله الحمد رب العالمين ويوحي إليك وإلى الذي ينمن قبالك لئن أشركت لا يحبطن عمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعقد وكن من الشاكين